الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم, لكم, يقدم لكم, هذه لكم هذه المادة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المتقين والسيد الخلق أجمعين وحبيب رب العالمين قائد الغر المحجلين وإمام المتقين وقائد المجاهدين وعلى آله وأصحابه أجمعين مواصلة لسلسلة القدوات ولا يصح إلا الصحيح فإن الرجل الثاني في الإسلام على الإطلاق بعد أبي بكر هو أبو حفص عمر بن الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزة ابن رياح ابن عبد الله ابن قرط ابن رزاح ابن عدي ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر العدوي القرشي يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كعب ابن لؤي وأمه حنتم بنت هشام ابن المغير المخزومية وهي أخت أبو جهل. فأبو جهل هو خال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأن أبا جهل كناه النبي عليه الصلاة والسلام بأبي جهل هو فرعون هذه الأمة اسمه عمر بن هشام ابن المغيرة المخزومي وهذه حنتمة بنت هشام بن المغيرة المخزومية ثم زوجاته رضي الله تعالى عنه تزوج أول ما تزوج بزينب بنت مضعون وهي عدوية وهي أخت عثمان بن مضعون الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أخي عثمان بن مضعون كان يسميه بأخيه وهو دفن في المدينة في البقيع وأنزله النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبره زينب هذه ولدت لعمر حفصة وعبد الرحمن وعبد الله بن عمر ثم تزوج مليكة بنت جرول وهذه ولدت له عبيد الله وزيد وقيل أنه فارقها ثم تزوج بأم الحكيم بنت الحارث بن هشام وأنجبت له فاطمة وتزوج جميلة بنت ثابت بن أبي الأقلح الأوسية من الأنصار وهي أخت عاصم بن ثابت الصحابي المشهور الذي قتل في علاماء الرجيع في السنة الثالثة من الهجرة النبوية وتزوج بعاتك بنت زيد بن نفيل وزيد بن نفيل عمه وكان النبي عليه الصلاه والسلام يسميه بمسلم الجاهليه الذي كان في الجاهليه قد مات على التوحيد ولم يعبد صنما وكان يقول اسلمت وجهي للذي اسلمت له المزن تحمل عذبا ذلالا أستمت وجهي لمن اسلمت له الارض تحمل صخرا ثقالا فلما دحاها على الأرض ارسى عليها الجبال فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسميه مسلم الجاهليه زيد بن نفيل ولده سعيد هو سعيد بن زيد بن نفيل عاشر المبشرين بالجنة من العشرة المبشرين بالجنة وهو الذي يغيب على كثير من الناس يعني لو قالوا عدوا المبشرين بالجنة يقولوا يعدون كلهم بيكف واحد ناقص دائما هو غير معروف سوف نتكلم عن سيرته في حلقة منفصلة وأخته عاتكة وهو الذي زيد ابن بن زيد سعيد بن زيد بن نفيل كان متزوج بفاطئ من الخطاب وهو الذي أسلم على يديه عمر أسلم عمر في السنة السادسة من البعثة النبوية كان ترتيبه يوم أن أسلم رقم 40 وترتيبه في الأمة إلى يوم الدين رقم 2 لما أسلم كان هو نمر 40 يعني أسلم متأخر أسلم في السنة السادسة من البعثة النبوية وكان له من العمر 27 سنة عمر 27 سنة لما أسلم ثم بعد ذلك أسلم على يد ابن عمه اللي بيقول عليه في العرب يسموه ختم النسيب يعني وزوج أخته فاطمه من الخطاب وكان خباب بن الأرث يقرئهم القرآن في البيت فجاء عمر بعد أن عرف انهم قد اسلموا يريدوا معاقبتهما والقصة مشهورة وقرأ في الصحيفه صورة طاها وأثرت في نفسه وأسلم أخته اسمها عاتكة ولدت له ولدا يسمى عياط عاتكة من زيد ابن نفيل ابن عم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان قد تزوج بها وتزوج أيضا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بامراه تسمى قريبه بنت ابي اميه وقيل انها لم تنجب له وطلقها فتزوجها عبد الرحمن ابن ابي بكر الصديق وتزوج اخيرا بام كلثوم بنت علي ابن ابي طالب جملة من تزوج من النساء سبعه طبعا السبعه ما كانوا كلهم معه بيطلب وبتموت وكده لكن كل المهم لما مات كان متزوج سبعه لسن فانجبت له ام كلثوم بنت علي ابن ابي طالب رقي وزيد من أبنائه هذه أسرته رضي الله تعالى عنه فضله وفضائله أكثر من أن تحصى أنا تعجبني كلمة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول كان إسلامه فتحا وهجرته نصرا وإمرته رحمة في أي حاجة مميز أسلم إسلام يختلف عن الناس هاجر هجرة تختلف عن الناس وحكم يختلف يعني حتى معاويه بن أبي سفيان رضي الله عنه يصف الحكمة يقول أما أبو بكر فلم يرد الدنيا ولم ترده أما عمر فقد أرادته الدنيا ولم يردها أما نحن فتمرغنا فيها بطن عن ظهر فبالتالي عمر الخطاب يعني أكثر ما يميزه في الحكم التقشف والزود ليس عن قلة يعني مش لأنه ما لا إنما جرى على يده حتى قال ابن كثير في البداية والنهاية في ترجمة عمر أول من مصر الأمصار يعني في بلاد صقيعة قال أعمل هنا مدينة الكوفة والبصرة دي عمل بن الخطاب أول من مصر أمصر وجند الاجناد زمان كان الناس الزول بنادون من البيت تعال في حرب عمل جسم عديل جيش وقوات مسلحة وكذا جند الأجنات وأول من أرخ التاريخ وأول من فتح الشام الجابية وقنسرين والأردن وغزة وعسقلان والرملة وفلسطين فتحها عمر بن الخطاب في عصره وفتح بيت المقدس في عصره وله قصة طويلة جدا في فتح بيت المقدس رضي الله عنه وفتح العراق وكان تحت الفرس حتى وصل إلى القادسية وما بعدها وفتح مصر والإسكندرية كلها فتحت في عصر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه هو من هو الأحاديث التي وردت في شأنه كثيرة جدا وسوف انقل ال... واكتفي بالأحاديث التي في البخاري فقط يعني أي حديث يقول هنا هو في البخاري من الأحاديث قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت فيما يرى النائم على الناس قمص فمنهم من قميصه إلى ثدييه ومنهم من قميصه أقل من ذلك ورأيت عمر بن الخطاب يلبس قميصا يجره بالأرض جرا قيل بما أولته يا رسول الله قال بالدين القميص الدين أي زول في ناس دين ناقص قصوا بجاي بيجاي ده دين كامل يا من جاريو دين كامل وقال رأيت فيما يرى النائم أني أعطيت من اللبن فشربت منه حتى نديت أظافري القائل صلى الله عليه وسلم ثم أعطيت عمر فشرب قيل بما أولته يا رسول الله قال بالعلم وكان عالما من عمر عمر الخطاب رضي الله عنه كان عالما وله من الأقوال والكلمات المأثورة ما يصلح أن تكون للناس مدرسة وقال صلى الله عليه وسلم رايت فيما يرى النائم اني ادخلت الجنه فرأيت فيها الرميساء زوج ابي طلحه وسمعت دفا علي بلال ورايت قصرا وعلى, وعلى بابه جاريه تتوضا فسالت لمن القصر فقيل لرجل من قريش اسمه عمر بن الخطاب قال كدت ان ادخل القصر ولكني ذكرت غيره عمر فتركته فقال عمر ومنك أغار يا رسول الله وجعل يبكي الحديث البخاري فضائله كثيرة جدا ومعظم هذه الأحاديث كما قلت انها في البخاري ومنها حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال وبينا نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده النسوة فجاء عمر بن الخطاب فانخنس النسوة فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك فقال أضحك الله سنك يا رسول الله دخلت عليك فضحكت قال لأن هؤلاء النسوة يهبنك ولا يهابونني قال انت اعظموك انا اعظمني فقال قاتلهن الله تهبنني ولا تهبن رسول الله قلنا له انت فظ وغليظ قال ايها يا الخطاب ما سلكت فجا الا وسلك الشيطان فجا غيرك حديث مشهور جدا قال له ايها يا الخطاب ما سلكت فجا الا وسلك الشيطان فجا غيرك وبالتالي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه قيل له ان الناس يهابونك قال الحمد لله الذي ملأ قلبي لهم رحمه وملأ قلوبهم علي رهبه الحمد لله قال انا شايل لهم خير كثير في قلبي لكن مني قال من ربنا زاته الحمد لله قال الذي ملأ قلبي لهم رحمه وملأ قلوبهم علي رهبه بيخافوا خوف. الناس بيخافوا قيل. أول من ضرب عمر وأول من جلد السكران في الخمر ثمانين عمر رضي الله تعالى عنه وذلك وأول من جمع الناس على التراويح بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من جمع الناس عليها بعد النبي عليه الصلاة والسلام صلى ثلاثة أيام فقط وبعد ذلك لم يجمع الناس على تراويح، ولم يجمعهم أو بكر فجمعهم على قراءة أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه عمر بن الخطاب فضائله كثيرة، هو الملهم المحدث في أمة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ما هي خصائصه ومميزاته بلا شك إذا ذكر العدل ذكر عمر بالرغم من أن النبي صلى الله عليه وسلم هو العدل الذي لا يدركه في عدله أحد وعمر وغيره إنما تعلموا منه لكن لأن عمر جاء في زمن صعب في زمن الفتوحات وفي زمن الأموال التي تأتيه من كل مكان كان يتابع حكامه وولاته وكان شديدا على نفسه والله سبحان الله لما تقرأ سيرته كيف إنه كان بياكل تستغرب جدا حتى دخل عليه حفص ابن أبي عاصم وجده يأكل فدعاه عمر رضي الله عنه إلى الطعام فقال له معتجرا أبا قال أصائم قال لا ولكن معدتي لا تحتمل مثل هذا الطعام الخشن كان يأكل الخبز الجاف بالزيت الزيت وبطنه تقرقر في أيام المجاعة يقول لها كرقري أو لا تقرقري فوالله لن تطعمي من السم حتى يشبع منه آخر طفل من المسلمين والذي قال مقولته المشهورة في العدل لو عثرت بغلة بالعراق لسئل عنها عمر يوم القيامة لما لم تسو لها الطريق وبالتالي قال له كل قالت معدتي لا تحتمل مثل هذا الطعام قال يمكن أن امر بالشاة فتذبح ثم يزال عنها الشعر وتسلخ ثم توضع على الزيت كما هي وتحشى وتلطخ بالعجين قال والله يا امير المؤمنين انك لخبير بجيد الطعام قال عمر خبير بجيد الطعام أكثر من اخلي آكليه لكنه تركه ليوم تذهل فيه كل مرضعه عما أرضعت وحتى أنه وجد جابر بن عبد الله في سوق المدينة يحمل لحما قال ما هذا يا جابر قال هذا ما اشتهيت فاشتريت وكلمة عجيبة أيضا وجدتها في كتب السيرة في رواية أخرى قال له جابر هذا ما قرمته قال لك تحت في الهامش قرمان معناها يريد الشيء ويشتهيه بقوة قال هذا ما قرمته قال وكلما اشتهيت فاشتري ألا تخاف ان يقال لك أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها كان مدرسه فريدة حيث كان يرى أنه ليس للوالي وللحاكم أن يستفيد من أموال الرعية شيء إلا الكفاف يوم اشتهد زوجه الحلوى فقال لها من أين لي ثمن الحلوى من أين لي ثمن الحلوى فأشريها ما زاد عن قوتنا فالمسلمون به أولى فقوم إلى بيت الماذي رديها ولما كان واليه على خراسان عبد الله بن قرط أرسل إليه عبد الله بن قرط حلوى من أذريبيجان سال الذي جاءه بالحلوى أكل الناس يأكلون الحلوى قال لا لفها وقال ارجع بها وقل لعبد الله اتق الله ولا تشبع من الحلوى حتى يشبع منها آخر فقير من المسلمين مدرسة متفردة عجيب كان وبالتالي يعني كما قال معاويه ابن أبي سفيان أما أبو بكر فلم يرد الدنيا ولم تريده أما عمر فقد أرادته الدنيا ولم يردها وهذا في البخاري الماسبة قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت فيما يرى النائم النبيدي بيدي بكرة من دلو على قليب البكرة الوحدة للحبل على قليب في بيل قال فنزعت بها ثم ناولتها أبا بكر فنزع منها نزعا او بذنوب أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له ثم أخذها ابن الخطاب فاستحالت في يده غربا بقت حاجة كبيرة بس مما سكى مما ما مسك الدلودة الدلودة بقت حاجة كبيرة خلاص قال فنزع للناس فلم أرع عبقريا يفري فريه حتى روى الناس وضربوا بعطا دي الفتوحات فعلنا بقى الصديق سنتين بس قال وفي نزعه ضعف والله يغفر له قال وأخذها عمر بن الخطاب فاستحالت في يده غربا فنزع للناس فلم ارى عب قريا يفري فريه قال حتى رو الناس حتى رو الناس وضربوا بعطل ملؤه مويا يا من وهذا وهذا المقصود به الفتوحات والفي الذي كان يأتيه كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه متميز مدرسة والله العظيم سبحان الله وأنا على يقين أن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام استفاهم الله واختارهم اختيارا وانتقاهم انتقاءا حتى أن أحد التابعين قال لحذيفه بن اليمان ابن حسن قال له يا حذيفه لو أدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تركناه يمشي على الأرض بأقدامه قال يا هذا لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض أذرك بعض الناس رسول الله فكفروا به وقاتلوه وبعضهم كان منافقا وحكى له حذيفه قصته يوم الخندق وإن شاء الله ربنا يقدرنا نجي نتكلم عنه في يوم من الأيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه طراز من الحكام عجيب مما, مما يؤثر عنه وهذا من عجائب ما روي عنه أن واليه بحمص عند والي في حمص هذا الوالي في حمص اصلح داره صلح بيته وغير الباب جاء باب جديد ركبه فارسل اليه عمر بن الخطاب ان ائتنا فجاءه الرجل ويجلس ثلاثه ايام وعمر في مكتبه بالخالد حتى النهار ثم يقول لينصرف لا اريد ان أقابله. في اليوم الرابع قال فليقابلني عند الحره الحره محل الابل ابن الصدقه هناك لا محل الابل قال فلما جاءه اعطاه عصا قال خذ هذه العصا خير من التي كان يحملها ابوك أبوك ما كان عنده عصائي زيدي ما قال, قال له ما كان قال له ما كان يخلون من النجام البولاد قال ارعى هذه الإبل رعاها ثلاثة يوم بعد ثلاثة يوم نادوا قال له لم أرسلك لتبني المباني ولتغير الأبواب إنما أرسلتك لتقيم في الناس الصلاة وتعلمهم الدين وتكفل الفقير منهم ارجع ولا تعود لمثل ما فعلت ثانية جاب الوالي خل يرعى الإبل بعد ذلك مش يشتغل ثاني كان من كده والله يا أخواننا نحن بحاجة إلى منهج عمر رضي الله عنه وارضاه الذي كان فيه تخشف وكان شديدا على أهل بيته وقفت في بعض التراجم عند الذهب في سير على من انه أنه وجد بنت هزيلة قال بنت من هذه؟ قالوا هذه بنت عبد الله بن عمر بن الخطاب قال بنتي؟ قال وما لها هزيلة؟ قال الطعام لا يكفيها قال يا عبد الله إنما أعطيكم ما يحل لنا أتريدني أن اخذ من بيت المال شيئا وأكون خائنا قال لا أشدك عن بيت المال بيتك تموت تموت ما اي ليأخذ ياخذ الشيء بيقدر يأخذه فكان شديدا على أهل بيته حتى قيل في أن عبد الله بن عمر كانت له إبل يتجر فيها ثم جاء فوجد الإبل في المرعى قال إبل من هذه قالوا إبل عبد الله بن عمر بن الخطاب قال خذوها إلى بيت المال بس لأنها حقه ولده فجاء عبد الله وهو الصالح يبكي ويقول هذا من حر مالي ليس لك فيه شيء ليس لبيت المال شيء قال إنما تقال إبل ابن أمير المؤمنين يوسع لها فتأكل من المرعى على اسمه بتأكل من اسمه أنا بس أشأن بيقولوا حقة ولا دمير المؤمنين أفتحوا لي بس قلاش له كلها قال ولكن هذا لا يبيح لك فدخل أبو موسى الأشعري وجعل يتفاوض مع عمر بن الخطاب وهو يتأبى حتى اتفقوا على أن يبيعوا الإبل رأس المال الاشتنابية كاملة إلى عبد الله بن عمر والربح مناصفة بين عبد الله بن عمر وبين بيت مال المسلمين يحن كاملين ده يتصبر وبالتالي عرف, عرف عمر رضي الله عنه بخشيته الشديدة لله سبحانه وتعالى حتى مما يحكى في ذلك أن عربيا جاءه وقال له يا عمر الخير جزية الجنة أكسب نياتي وأمهن وكلنا من الزمان جنة أقسمت بالله لا لتفعلن قال إن لم أفعل يكون ماذا قال إذن أبا حفص لأذهبن يعني يعني قال تذهب يكون ماذا قال عنهن يوم القيامة تسألن يوم تكون الأعطيات هن إما إلى نار وإما جنة فبكى حتى أخضل لحيته وخلع رداءه قال والله لا املك إلا غيره أعطوه الرداء ليس لشعره ولكن للجنة والنار التي ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه طراز فريد من الحكام وفي ذلك قصص مشهورة يعني كثيرة جدا كانت له خشة شديدة قال علينا بي طالب رأيت في منتصف النهار رجل أخوانا المدينة أزولوا مشى المدينة المدينة فيها حر حر مبالغ فيه حر شديد قال وقد تلفح بملفحة علاوته قال فذهبت ألتمسه فإذا عمر بن الخطاب قلت يا أمير المؤمنين ما لك قال ابل من الصدقة ندت وأنا في طلبها قال في بعير من الصدق قام مجارية قام جاري وراه قال عبد من عبيد الصدق أتجل فيك. وقال هل يوجد عبد لله من عمر أنا أتي مع عبد قال له فشن قال له أتعبت الذين جاءوا من بعدك هذه مقولة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه خرج في المدينة يجوب بالليل فسمع طفلا يبكي في خباء نزلوا على أطراف المدينة فجاء بالخيف الخباء يقول يا أم هذا الصبي يا أم هذا الصبي أسكتيه تقول ساسكته والولد يبكي ساسكته حتى قبحها الله قال أم سوء قالت ماذا أفعل لعمر بن الخطاب ماذا أفعل لعمر بن الخطاب لا يفرض لأبنائنا إلا إذا فطموا وكان معه عبد الرحمن بن عوف قال رجعنا وهو يبكي قال والله صلى بنا الفجر ونحن لا نستبين قراءته وكان في خده خطان أسودان من كثرة البكاء ونحن لا نستبين قراءته قال وابوس لعمر كم قتل من أبناء المسلمين وأبو لعمر ثم أصدر القرار الذي يقول أن كل مولود في الإسلام يكتب له من بيت مال المسلمين شيء كان لا يعطي إلا الذي فطب جعل لكل واحد منهم وربما ساعد مرأة عجوز في الخلاء أو في الصحراء فتفرح منه وتقول له لأنت احق بالخلافه من عمر حصل قبل كده ساعد له امراه عجوز تكيفت منه جدا قالت له والله كان يبقوك أنت الخليفة انت أفضل من عمر وقالت له ولربما خرج في الخلاء فوجد امرأة تلد وفي المخاب ومع زوجها لا يعرف ماذا يفعل يجري في في جوف الليل في منتصف الليل إلى زوجته أم كلثوم بنت علي يقول لك في اجر وفي ثواف الآخرة تقول نعم فحمل الدقيق وحمل على كتفه وذهب وأنزل الدقيقة بالقرب من الخيمة فأخذتها أم كلثوم وإذا بها يعني تمارض المرأة حتى وضعت والرجل جالس مع عمر على الأرض في الرمل يتونسه يتونس معه ما عرض واشكر فيه وقلوا الله جزاك الله خير وأنجتنا فإذا بالطفل يصرخ وأم كلثوم تقول بشر صاحبك بغلام يا أمير المؤمنين فوقف الرجل على طوله ما قال ده أمير مؤزته لو ما قلت له دا أمير المؤمنين لو ما نادته من جوا قلت له بشر صاحبك بغلام يا أمير المؤمنين لما انتبه الرجل فقال له لا عليك تعال غدا نعطيك من بيت ما المسلمين لك ولوليدك ولمرأتك شيئا إخوانا أي طراز من الحكام كان يقول عبد الله بن عامر ابن أبي ربيعة حجدت مع عمر ابن الخطاب فوالله ما ضرب له في الصطط يا أخي ما ذا قال والله لا ينزل إلا تحت الأشجار ويأتي برداءه يضعه ثم ينام تحته ما ضرب له في الصطط قال حتى رجعنا قال يا عبد الله كم النفقة قلت خمسة عشر دينارة قال لقد أسرفنا شو عمر خطاب حجة كيف قال أنا بن مالك والله لقد رأيت على كتف عمر أربع رقع فقط على كتفه يا إخوان يعني ليس لأنه فقير لا يملك جرى في يده مال الدنيا كلها وما كان يأخذ من المال شيء وراع صاحب كسر الراء رأى عمرا بين الرعية عطلا وهو راعيها ينام تحت ظل الدوح مشتملا ببردة كاد طول الدهر يبليها فقال قول تحق أصبحت مثلا وأصبح الجيل بعد الجيل يرويها أمنت لما أقمت العدل بينهم فنمت نوم قرر العين هانيها. وكان وهذا أختم به وكان لعمر بن الخطاب كرامات ومن هذه الكرامات الكرامة المشهورة وهي كرامة سارية لما قال له يا سارية الجبل وسارية اسمه سارية ابن زنيم الديلي رضي الله تعالى عنه وقد أرسله عمر لفتح منطقتين في بلاد فارس منطقة فسا وذاباجرت مناطق اسمها فسا وذاباجرت المناطق دي أرسله لفتحها وذهب يفتحها بعد أن الفتح أرسل سارية بن زنيم وبالنسبة الحديث صححه الألباني في السلسلة الصحيحة على أن إسناد صحيح وهي تصنف في جملة الكرامات أرسل سارية نجابا نجاب ده كان واحد معه وقال لي أمشي كلمه صرنا فجاء نجاب بعد شهرين وبشر الناس بأنه قد فتح لهم ثم قال للناس أسمعتم عمر في المنبر يذكر الجبل قال جاب سيرة الجبل قال نعم والله نحن في حيرة قال والله لقد كنا في بلاد فارس ونحن نقاتل العدو وقد جمع لنا الفرس كل ما عندهم وكان عن يميننا جبل لو انحزنا إليه لنجونا ولفتح الله على أيدينا سمعنا صوت عمر يقول يا سارية الجبل يا سارية الجبل قال فانحزنا إلى الجبل ففتح الله علينا لا موبايل ولا ثرية رايك شنو اذا كان اليابانيين والكنديين بيجيبوا الموبايل عمر الخطاب ما ينضم يوصل ده عمر الخطاب ما بوصل ما بوصل الصحابة في في اللحظة احتاروا حتى بعد الخطبه حاصروه قال ابن عساكر في في تاريخه في بعض الروايات بعضهم استل سيفه الصحابة دي ما بيلعبوا في الدين طوال في ناس جوا سلوا سيف ونجوا قالوا أو واحدٌ بعد رسول الله نتقبل نبي ولا شو نيته في وحي ثاني قال إنما هي كلمة أجرها الله على لساني أجراها الله على لسانه في منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة لتصل منطقة فس ما بعد العراق وفي بلاد فارس ليسمعها الجيش كله وينحاذه وهذه هي كرامات الأولياء التي نقر بها ونثبتها أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم ما يحبه ويرضى ويتقبل منا وإياكم أجمعين إلى أن ألتقيكم تودعكم الله الذي لا تدع ودايعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته